ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكبر إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولائك هم المرشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتتنوا فاصالحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفي أيل أمر الله فإن فات فأصلح بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين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 ولا نساؤ من نساء ان عسى ان يكن قيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون